الاكبار وفز ما يزال هالاكبار في حياتي الله يسون دايرنا الفرصاله الله ما شاء الله هم السه منال اصحار انه في عيني الساعه يا هي دي بالام الساعه ابو عمل الخباع من عدرت بس يا تي كنا الصبر حالي الاكبر في الاكبر ربي ماذا مالك عقل ومو واحد الاركان الاكبار والله كبيراتي اساله يا وما طفكي عامل به في والسايف لا الخوف اهي نلتقى تجمعنا على اكبروب في التاريخ هكام فارس ترده وداه وفاوت سرا ابقى بك ابو احمد الرباعي لا ينجو من <تصفيق> لقاه مهما يكن ذا شاني ينقض نصرا حائم لا ينجو والله والله ما دام الله برحامي فالظلم مذم و كرا القدى ملج من بعد لا يجحد ادحو السيف الشجاعاني لا اله باث عيدا حدول فري مولاها واسب الله هل يهلك ذا كالجاني هذا الاكبار والاعاتين ان حوافي بيحي برتي هافدي من ني نفسي من فاق مطعاني ضامن معبي الحسكا والقلب ش رم يسعى يا شكون لي تطلع طاح هل ما علفاني طاب طاب ملئ وهتف طوف الرماي ذو خيفن عطر نادى مولا يا تركني قدنا يجزيك البحر عني يا زيد الشباني ناتى قولك يدركني قد نال الطحي مني يجزيك البحر عني يا زيد